أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أطلب العلم وخيفه هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلئ ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سلئ ما من عاش في العلم دهوراً يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سمه الصبر يخرج العلم بفعل مثل ريحان زهور صابرا في العلم صبرا حتى سمه الصبر يخرج العلم بفعل مثل ريحان زهور طلب العلم, العلم هو ودرب بهلور به ترقى به تحيا عالما حرم صخور اطلب العلم واخيف هو درب بهلور به ترقى به تحيا عالما حرم صخور كن اذا سموك اسما لا تكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور كن اذا سموك اسما لا تكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور واقيا بعلمي رحم النجمي مزداني شكور رافضا رافض كل تدني رافضا رافض نفس الغرور بالعلم رخيته هو درب بهلو به ترقى به تحيى عالما حرا فخور أطلب العلم أخيى فهو درب به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور ابن مسعود فقيه عالم أحي القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور ابن مسعود فقيه عالم أحي القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحور وعلي ثم بالدين قرأ التاريخ تروي عنه أفواه سطوءه قطب العلم أخي فهو به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم وخيفه ودرب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إن سألت عن إمام أو فقيه في الأمور ابن عباس ترنم وسيبقى في صدور ان سألت عن إمام أو فقيه في الأمور ابن عباس ترنم وسيبقى في صدور فهو كالشمعة تذهب حتى تأتين بنور ساهرا بالليل علم, علم وبأوقات سحو أطلب بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا حرا فخور اطمئن بالعلم وخيفه هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور إذ بكى النبي يوما سمع صوتا جهور يا هبي كم عنك الليالي والعصور إذ بكى النبي يوما سمع صوتا جهور يا هبي كم عنك الليالي والعصور أنتم اليوم كنبت قد على فوق الجذوع يا, يا اساس الدين, الدين يا صرحنا يا صلب صخور بل العلم وخيفه هو درب بهلو به ترقى به تحيا عالما حرم صخور اطلب العلم وخيفه هو درب بهلو به ترقى به تحي عالما حرم صخور